أ ن ت العنوان واحلى ا ل أ و ط ا ن في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني انتي العنوان و احلى الاوطان في نظري حبك مطبوع في نظري 「やぶらだ」「僕もつぶ وع فيني」「も زروع من صغري」「やぶらだ」「きれいにせん」「عند بلاد عليها ي ع ي احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش يا بلادي انتي ودادي يا فؤادي وبفؤادي مسكنك انتي ودادي وبفؤادي 「いなブラディ 「おとに حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي و